اذا ارعى غيب احد يا التي غسلوا وضروا سيروا معي لا تجلتم احدا ارعى لو اي اتسي اي سوابه وفجعانه وفجعانه ابو مصابه لاك هاجر علي بحداي ادارع يا ال تيراش او ابرى ضدك لا تلكمونة لا تلك حيدر علي حيدر علي يلتغسلو وسع اصواب ميت وعاد غير اصواب وفاجئ لا تذع الحسن وهس علي على اب حيد بن عله اراهم يا الحسن والحسين زينا ابو ال قاسم والحسين هيا علي اب حيد جيب جاي وتايل صارو معيد لايت جا رخال لا بيي ماجروح يا حيدا الشايع حب الجيل الاسلام والناقي صافي الصاوه يا اهل الشايع الشيع و جاءت ما اويناعي فاحص يا التايع الشيقته وجاعر موت خليه وادعوا يا كاي ابن ما حيب وبفجعونه وبفجعونه ابو لا قيد علي بهدايا تغسلونه هذا عادر علي بهداية برسلونه بعيد الصافي ازيانا بو روحان ويعق <تصفيق> في هالليئاب حي زين ووال يا رفعت كان بينا جروح ما تريح ولا حتى والله يا رفعت تشيقك تشايق حبات الايه أَوَيْنَ نَاقِي وَحَيْدُشْطَا يَا التَّشَايِعُ شَيْعِتَهُ وَدَاقِيرُ مَوْتٍ خَالِعُ وَدْعُ رِيَادَ وعمر وعبيد وحما ابن صافي لا حيدر علي الهدايا تغسلون جاء دير الماي حاذر علي حاذر يا تيت يا جول فقد يهجب ويا قاني لي مرهنه شيخة غذية يا قوم هذا تحو كاني لمادي في ما ويض ضح ما له يا ويجبرك خير المظلوم أخي دروي لكم راح يالتي يحبون بيت الي مكم طاح قدو حياه رو ليكوم را يا اللي يحبوني بياتيه ليكم طه يا ونه لا تشمول لا تين عاذر علي بهدايا اللي تغتونه ما شاء الله الله يطحوايد فوق وي براوه يا <سؤال> <سؤال> علي يا درع علي మే జ్వె అయస్వాప లాతే ఇదే మన్నూన బల్ يا غاد يهجاع ويا غالي يوم الرحمنه شيء عذاب اللي باث اللي اله يا آمين همامير خي معي فوقيد همامير ديكيريو يكلع على الفقراء ويجبر خاطر الماولو وي ليل خر مر يا الت يا حبنا بيات لي ليل سجد لقا جلباب فجون او بيت. لا تهي لي علي بهدايه تغسلونه اي خط قاضي لي مصابره و <تصفيق> الله و الله ناشرين جدن يا هو محيدتوا ما والله تباغى زعما سعيد بالطيار يا وجه ما بايه ما لعيده الَّذْ يَاتِي مِشْلُونِ قِيْلِي <الجيلي> قَيْدِبْ <بيدي> يَعْطَبْ <بيافا> يَبْشِبْ <يبتبقى> اخذا من تيميشدون يبشبغا لو بوائلها ما التيشوفون تت هاي من تيميش يقري حوايجته عاد رعى يلتقى لونه يا علي فدير المائي فدير المائي فدير المائي متوسط فدير المائي شاء الله فجعونا مصادر لا تيب يا لا هنا الله يا شوال يوم ويل حج وانا غاغا ما قايه سي لك يا وشت سما بها نلغيدا هلا Qual ствен, iThi barako, Wall haak al tai sukosan. Check i jial akdar, mat Trustee ni its z tamaon, si itamoj a جاوا و لا تشيل اسمنا عاده يلتقى سلونه يلتقى سلونه يا الشيبا يلتغ وبراضه جواب جواب قدير خالص ما شاء الله بسم الله العاليف ما شاكيه نوا أو باهت كي قريب شد جالك خير الله يدي اشتي عسك مكسوره تجبرهم سيدي جاءت ريح الله ميت وام او جاءت ريح لي ايه كل مروح قد شنو الدير اييك ما نجا بو حاجه الايك وات والله سيدي مانا قابل حدى لا يتوى اكتادي بالاخر هي في قحر الجود من يدي ابنود مثل ба аужуд лайф джон ендес фарер джон не язбе нос меслафа ла ба لا. ويتراب فجعونه ربي لا تي الله يضل حوايج بحق امير المؤمنين عذر وقتك 100ك بعد عين أنا بمصابه لات ممنون ممنون وقاد وحال الليل ما شاد كثيره وفا شيء يا ترى يرجع الله بشيء يضام ده خدار للذات فين وادته لكن مانا جاب الحجار اللي يتوعد جاي يجلي خدوه هي دي فين ويا فجعان فيجعان لا يبارك الله بك روحه صوتك صوتك ويبره ادر علي يا ساتر يا يا صوابه و في صوابه لا لا يطرح وائسكم بحق امن المؤمنين قول يا مصاعيل لا, لا يقيل اي لا في يا مغا قياط فرش لغيه يا جنن يا بويه الريح تعني جاب ولات ورا تاخذني والان مطاع الشعب وغيره الجيل عايش في الصعاب ركوي الوفاء والنحسيه الجيلحاء وعا لا نواجنا يا مغايه مسمون الجيلحاء وعا لا والقلب خير شيء ما لا يستعون في, في اين دور فاب او فجعه الله يصلح حوائجكم عاد رعاه الله يشفى مرضاكم ويبرضى ربنا علي رو اؤ اؤ لا ت ويل حم وا ممنون غص اولم لا يصيح <سؤال> أوين الزامع يا قلبي لا تطاربي يا ربي الضوي يا ابويا وين جاب واخذ يا خا يا ابني قلبي والليل صبري هي جاي في الصبرك شويه هي حاول تحاول وتجي هي هو رجعوني ويد <تصفيق> لا تيل اي بالكوافي عسره <تصفيق> لا يا تيل هي ما شاء الله ويبرض عيدر علي عبارك <تصفيق> الله بك ويا حسي يا من يحسي ينسى وتر احيل شفتي مذموم او سي مغاتنا احي المذبو. آه ای گمردنیا ہے اللہ لویعلانعارماطر جالبے لے الا اطیع لا تفرزعوا بما ويلت اتشاف لا تيصابون قلبي يا ليلة اطياق لا تيصدعون مدمعكم ويلت لا تشي هي الصبون هيا اكتوا عيتاب وفجعونا وفجعوا الله بسال بيتها لا تشي لي علي بارك الله به بس هل بيتها صوتك صوتك عيدر علي ده عي اصوابه لا تي ممنون دول خدمه قاعده جواب محمود ام بي الحمعيجا القوم مبيينو الساقوا يا الحزان لن ويا من يحسي انت شافتي المسوم وشمعات ماقين معربو احايل قومارد نياح الله ولي الوبيه ليلى طياب يا تشيفدعه بمد ما كنت لا تشيفدعه هيا يجي تشو ريتاب ورنا بمولصا وقيت لا تشوف